اللهم صل وسلم على محمد من السماوات والارض ومن العرش اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله من الجنة ومساكنها وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله من السماوات وخزائها وصلم ..سلم على سيدنا محمد وعلى آله من الأرضين ومخازمها س صل وعم على سيدنا محمد وعلى آله من الأقدار ومعادمها وصلم ..سلم على سيدنا محمد وعلى آله من الأرضي ومكاملها وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله من الأكوان وكوامنها وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعفنا بها في اللهم صل على محمد إلى السماوات السبع، اللهم صل على محمد من الأراضين السبع. اللهم صل على محمد من أما بينهما اللهم صل على محمد من أما احصاه كتابك اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم صلاة ترضيك وترضيه ويرضى بها عنا آل الرؤون وأصحاب الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تزيل الأرض والسماوات وما في علمك عدد جماهر أفراد كرة العالم وأضعاف ذلك إنك عميل مجيد وعلى آله وصحبه الله مصلم و على سيدنا محمد وعلى على آله صلاة تزين الجبال الراسيات صلığı ما سلم على سيدنا محمد وعلى على آله صلاة تزين الأرض والسماوات صلوم ولم على سيدنا محمد وعلى على آله صلاة تجعلنا بها من أهل الأيات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله سنه جميع المعن وماتي وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله سنه كل الموجوداتي صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سنه الصفات والدواتي صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله زنة الكليات من جزئيات صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله سنة المختصرات وان طولاتي صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله سنة الغايات والنهايات وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ صَلَاةً تُضَاهِرُنَا بِهَا مِنْ جَنِّعِ السَّيِّئَاتِ اللهم صَلِّي عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ مِنْ نُورِ السَّارِ سِرُّهُ فِي آثَارِ الْأَسْمَاءِ والصفات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 صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قادرا إحتياطك بالمكتورات صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قادر نعمك على, على المكنونات صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من آل نفحات اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله قدرة قادنك العظيم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله قدرة فضلك الجسيم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله قدرة كرمك العظيم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قد وذاتك الكريم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تدخلنا بها في السابقين جنات العين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قادر جاهه وعلاه صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر كرامته على ملائكته، صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تنتج عنا بها ممن من لا إله إلا هو، الله، صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر يطفئ الله به. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدرا وحبته وقروده وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة بها من نوم الغفلة من تفه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدرا قيامه بعبودية وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر اعتنائه بحقوق الرقوبية وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تخلقنا بها بخلق الوجودية اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر آظمته بإثارين صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر أولوه في قاب قوسين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تحفظنا بها من كل شيء ورعين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر كرم أخلاقه صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر طيب أراقيه صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله نوره وإشراقه صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تعيدنا بها من فراقه اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما أعطي من الرتبة العلية وصلّ وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما أعطي من الفضاء السنية صلّ وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله صلاةً تعيدنا بها من كل خضر وبلية اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على آله قدر ما أوطي من حسن الشمائل، وصلم وسلم على سيدنا محمد على آله قدر ما أوطي من كل خير عاجل وآجل سلم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها ممن هو لجميع مقاصب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ، قدر ما مأو من العلوم والمعارف وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما أم고요 من, من النواح والنطائف صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها لمن هو لعظمتك وجلالك خائف اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما أعطي من كمال وصفِ، وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما أعطي من جميل لطفِ، وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلها بها من أب الشفقة والعاطفِ، اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد. وعلى آله قدر ما أعطي من الشكر الله والحمد صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما أعطي من التوحيد والمجد وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصفه صلاة تجعلنا بها من أهل العدء والوجد الله صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تكون لك رطوب لحقه داء اللهم صل على سيدنا محمد صلاة واسنة ومنسولة اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دالة ومدلولة اللهم صل على سيدنا محمد صلاة بالقبول مشئولة اللَّهُمْ صَلّ على سيدنا محمد صلاة جامعة بين الإسم والمشمر اللَّهُمْ صَلّ على سيدنا، محمد صلاة مزمفة بين المكشوط والمُعَمَّة اللَّهُمْ صلّ على سيدنا محمد صلاة مختصنة، والي يجي اللَّهُمْ صلặn على سيدنا محمد صلاة ثم سضة من ذلك بين يديك ويدعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة جميع الملائكة والجن والإنس عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة دائمة بدوام عظمتك صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة مباركة ببقائين عما فيك وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من أهل رحمتك اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة دائمة بجواهريه والنهار وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة باقية ببقاء للجنة والنار وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تنصرنا بها على الكفار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تحيينا بها على سنته صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة توفنا بها على مننته، صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تسقينا بها من كأس مبتهته، صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تمتعنا بها في ترايمه جمرته. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تمن علينا نوما ويقضة برؤيته صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها ممن أخذ عنه على حقيقته واللهما صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة به حين وأنت مسيلته اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة عبد آبيق يخشى عقاب الخالق اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة عبد مخطي يرجون والا نعطي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلوات عبده تكاثرت أحزانه وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلوات عبده اشتعلت بهيروانه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تضامن ساني بها أبلغ الصلاة عليه والتسليم. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تملأ جناني بها من حبه العظيم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تشعرني بها رحمك وفضلك العميمة صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة ترزقون نظرين وجهك الكريم الله صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة ترفعي بها معه في رفيق أعلى في الآخرة والأنا صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجمعنا بها معه في جنة الفردوس والمأرى اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تقسم ليها أنفر حظ من كأسه الأنفار صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاةً تسقيني بها بكفله الأسخاء في العلاب الأخرى من شرابه الأصفاء اللهم صلى سلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاةً تجعلني بها ممن شفى غليله في قبره قبله وتشفى صلى وسلم لها سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلني بها ممن أناخ لكابه بعراس صاة حزبك وحزبه قبل أن تنفى اللهم صل وسلم لها سيدنا محمد وعلى آله صلاة تفتع بها علينا فتح العارفين صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها عندك من المرقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة توفقنا بها المسلمين صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تنحقنا بها بالصالحين آمين آمين آمين الله بما صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنيق بكماله وتكون زيادة في شرفه وإكماله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما فاجعل اللهم جزاء معلّ فيها وقارئها رضاك وارضاه والإكتراع من خمض تنعي به ورشف رحيق إلى ماه والوصول إلى الله اللهم تقبلها ينواع القبول فاجعل جائزتها أحبّته وسحبته وشفاعته في الدنيا ويوم الزهول رحمتك رياء رحم الراهيمين الله ينسلك حسن الإقبال عليك والإسراء إليك والفهم عنك والبصرة في أملك والنفاذ في طاعتك والمباغبة على إرادتك والمبادرة في خدمتك. وحسن لدبي في معاملتك وتسليم إليك يا من له الغير كله أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله فإنك أنت الله غنيم الغفور الرحيم أسألك بالهادي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أسراط مستقيم سراط الله الذي لهما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصدر العمر مغفرة تشرح بها صدري وتضع بها بزهري ترفع بها ذكري وتسلم بها غمري وتنزل بها فكري وتقتلس بها سري وتأشف بها طرري وتربع بها قدري منك على كل شيء قدير الله مني أسألك من خير ما أسألك من محمد النبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر مسعادك من محمد النبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم ربنا أتنا في الدنيا عسنة وفي الآخرة عسنة وقنا عذاب النار الله وسلم وسلم على سيدنا محمد القائم إن الله ليتجلى للناس عامة ليتجلى من أبي بكر قاصة رضي الله عنه. <سؤال> اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد القايمه إن الشيطان يفع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه <سؤال> اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد القايمه يا علي اتحب هذين الشخصين أحبهما تدخوا للجنة يعني بأكل وعمر رضي الله عنها اللهم سلم وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد القائم لكل نبيه رفيق في الجنة ورفيق فيها عثمان بن عفان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد القائل إن هؤلاء ينья خلافتي بعدي يعني ربك وعمر وثمانة رضي الله عنهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائن علي أصلي و جعفر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى على آله سيدنا محمد القائن علي أصلي و جعفر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى على سيدنا محمد القائن من فضل على أبيبك بكر وعمر واتمان وعلي فقد رد اللهم صل سلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة اللهم صل وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائم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 في الجنة وَسَعِيدٌ فِي الْجَنَّةِ وَأَبُوا عَبَيْدَةَ بَنُ الْجَرَّاعِ فِي الْجَنَّةِ فَتَوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لقائم إِذَا رَأَيْتُم الَّذِينَا يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَلَّعَنُوهُمْ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وليقاي لي الله من إثرته رجلا أفرقنا يا جلال جبهات يملو الأرض عدلا فيه ما لا في اللهم صل على سيدنا محمد الذي جمعت كل المكارم فيه ولدينه صلاة دائمة توعانية من كيله جميع صلات سلّيت عليه قدر كل ذرة ما في علمك من العدل في كل طرفة من الأزل إلى العبد لا غايتها ولا مكها ولا حتى ولا أمد على سيّدنا آدنا وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم الخليل وعلى سيدنا موت الكريم وعلى سيدنا عيسى روح الله الأمين وعلى سيدنا دارودا وسيدنا سليمانا وسيدنا زكريا وسيدنا يحيا وعلى سائر الأمبياء والموسلين والملائكة أجمعين وعلى آلهم وصحبهم وسلم تسليماً مبارك ذلك وأضعاف أضعاف, أضعاف أضعاف أضعاف ذلك وجعلنا يا إلهي بجاههم من أهل عشقك ومصالك وسبحان الله من الميزان ومن تهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش مثل ذلك وسبحان الله وبعمده عدد خلقه ورطاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كذلك من سبحان التائم القائم سبحان القائم التائم سبحان الحق القيوم سبحان الله وبعمره سبحان الله العظيم وبعمره سبحان الملك القطور سبحان رب الملائكة والذور سبحان العليل سبحان شبعانه وتعالى مثل ذلك سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله, خلق. سبحان الله عدد ما في الأرض والسماو سبحان الله من في الأرض والسماء سبحان الله من أما كتابه سبحان الله عدد كل شيء وسبحان الله كل شيء كذلك والحمد لله مثله ذلك ولا إله إلا الله كذلك والله أكبر مثل ذلك وانا حملنا قوه لا بالله العلي العظيم كذلك ولا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك استوى الله نظيم الذين لا إله إلا هو العليم قيوم عتوب إليه كذلك الحمد لله مثل ذلك وعلى ذلك اللهم مرضى عن أصحابه في الغار وعن الفاروق الباري وعن الذين ريني فبالحسنين الأحسنين وعن المتحرات بتولي وابنيهم الطاهرين وعن المتحرات بتولي وابنيهم الطاهرين وعن سائر اولاد الرسول وعن سيدنا حمزه وعبد طالب وسيدنا العباس وعن ترجمان القران وبقية عشرة للشاهد الردوان وعن الأزواج الطاهرات إمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وعن الأربعة الأمة المشتهدين وتابعيهم بأحسان لا يوم الدين وعن مهدي العباد ومهدي البلاد من عضلنا زمانه وقربه عوانه من يملأ الأرض قسطا وعدلا فأهلا به وسألا اللهم اجعلنا من تابعيه حقيقة ومن سالكيه طريقه وعن جرائه وأصعابه وأتباعه أحبابي وعنق هذا الوقت والإمامين امامي لمنائه والأفراد والأبطال والنقباي والجبال والرقباي سيما اصحاب نوبتي وسائر العباد مديعادي وعم والدينا وأقربائنا وإخواننا والمسلمين في كل وقت رحيم اللهم من يسلك وتوسل بنيك وتشفع عندك بهؤلاء يمكنك فان الاربعه الكرام وبأهل بيت نبيك بيت نبيك محمد عليه الصلاة والسلام وبأولاده من فخامه وأحباده من العظام، وببقية العشرة بررة المبشرة والسائر الأصحاب والأحباب والأولياء والأئمة الأنجابين والمنتمين تنين لعزيز الجناب أن تجعل صنفها ممن سعده على المعراج من فتمتع بأنواء شرور نسومي اللهم اجعل جزائه منك قربه ومنه الشفاعة في الجميع من أحبه اللهم لحقني نسبه الطاهر وحققني من حسبه العلي الداهري. اللهم نسمي من جريال توعيده شربة تغيبني عن الكرمي وتحفرني عن كل شيء والعين وكذلك قارئها والناظر إليها بعين قبول الساتر لما فيها من الزلم والقصور والفطور إنك رعيما كريم يا الله يا ليه يا حليم يا رحمة يا رحمة الراعين يا قوي يا متين يا أبرو يا الله يا بارو يا بدور يا مجيد يا فعال إن يريد جعلنا وعملنا بأمليتك إنك أنت القوى وهل الموتى والأمم اللهم حمد الذاكرين حمد الشاكرين حمد المصطفين بالله رب العالمين اللهم من يسألك العافية في والدنيا والاخره ظاهرا وباطنا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعيني يمينا واني شمالي وعن أمامي نورًا ومن خلبي نورًا ومن تبقي نورًا ومن تحدي نورًا وفي عصبه نورًا وفي لحني نورًا وفي دمي نورًا وفي شعر نورًا وفي بشر نورًا وفي نيسان نورًا وفي عظام نورًا وفي عروقي نورًا وفي حاو ياسي وجعل واجعل في نفسي نورا ما في نورا ما في سجني نورا ما في خفيين نورا ما في إخفاءي نورا اللهم الناطق نورا العظيم نورا واجعلني نورا واجعلني نورا, نوراً رب زدني علما له قد آقني عن الأعراض إلى حضرات قربك ذا غمد جهي فتب علي يا الله تبت تماما من ذلك اتقر عين اللهم إنك تعلم فقري وفاقتي وعجزي عن القيام بواجب شكرك فاقبل معذرتي واجعلني لديك محبوباً ولعرائسي مجاليك مخبوباً وفي جمعي الأحوال محبوباً وفي دواري خاصة يا أهل القرب مكتوبا اللهم إنك تعلم أن أهوامي قد تكاثرت أجرامي قد عظمت ولم تزل الأمباجع معك دورتك تأقذف ربي في لجج الحفوات وسابقاته عنايتك رحبتك لا تدعوني إلى من ثمتي والاستغفار من البكوي الزلات وطاقت في الأرض بما رحبت وليس لي يا حليم إلا قطع رحمتك التي كل شيء وسعت فأعاب بما رحبت وليس لي يا حليم إلا قطع رحمتك التي وطاقة في الأرض بما رحبت وليس لي يا حبيب إنا قصّر رحمتك التي كل شيء وسّع تفعّمني بعينك وكرامك وفضلك وخلصني من كل العواقي وقني شرّ جذابات الآليق وتب عليا توبة نصوحا أبدية إلى أن ألقاك بك طاهرا مطهرا مرضيا. اللهم يا ذا الفضل والجود ومن ليس لعطائه فود يا سمد يا ودود يا حقي قات كل مجهود إني أسألك بصاحب الحض المبرود والمكان المحبود أن تبدأ في قلبي بزيت تريحك. صباح الارفان والعبدية ما تكمل باثني شهودك عين بصيرتي حتى لا أرى غيرك في كل لمحه في ربية وأخرى وتكسواني كل البرافه والإخلاص تجعله كمل لأهل اختصاصي وتحققني بمتابعة الشعيعة الغرّة وتحفظني من الغفلة سرّا وجهرات وتقلع من قلبي يرقى الرئاسة وتجعلني من بنى على كمال في العبودية المحرة ساست وتصيرني سفينة في بحر ذاتك أصبح أتسقي مين من خمر تريحك الذاتية شربة حتى لا أرى خيالا ولا شبح يحققني بدل كمال أرضيتي وألبس خلع كمال للبراءة في محلة للمحمدية جميع طاي وحواسي وقوايا بكمال محبتك ومحبة رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أول الصدق والصفاء ومشايخ الكمال والوفا حتى لا تذوقيه ممي أثرا إلا وقد متلأ بحبهم وألحقني وانلحقني بحزبهم يا ودود يا رحيم يا الله صلى الله على خاتم البدايه النبويه لارساليتي وعاليه وصحبه ارباب الانهايه الائيه سلم تسليما والحمد لله اولا والحمد لله اخرا والحمد لله طارق النحام بكلها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم صلي على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيمة فبارك على محمد النبي والني وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك عميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يسكون وسلام على المرسلين